هوايت بصادق إحساسي, احساسي وغنيت الهوى موال شكيت جروحي وآلامي وهمم في الحساب باقي يعلمني الهجر, الهجر والصد بكل فنونه والاشكال ويحرمني من احساسه ويقتل فيني اشواقي سلبني, سلبني نظره عيونه وغير لحظه الاحوال ملك لي في لحظه اعجاب يزود نبض خفاجي انا ظنيت احب غيره وغيره ما طرى على البال ولا غيره من احبابي سكن في داخل اعماقي تمنيت العمر قربا اعيشه في دفى ووصال ولكن فارس احلامي قتلها واحرق اوراق يعذبني وينساني ولا يشد ابد على الحال ابد ما يهمه احساسي ولا حبي ولشواقي وعدني بكلمته يبقى وكلمات الهواتن قال وعدني وللاسف اخلف وعوده وخان ميثاقي حسافه حسافه طالت دروبه وليلي بالمواجع طال وانا تهزني الدمعه وتترك لي الاسى باقي حسافه طالت دروبه وليلي بالمواجع طال وانا تهزني الدمعه وتترك لي الأسى باكي حبيبي لا تعذبني ولا تسمع من العذال وراعي قلبي وحساسي ويكفي بعد وفراقي